قلَ فمَا خَطبُكُمأَّهَمُسَلون قلَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَُّهَمُسَلون قلَ فَمَا خَتُبُكُمْ أَّهَمُرسَلون قلُ إِا أُرُسِلن إِلَ قَوْمم قوم مجرمين قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين لنرسل عليهم حجارة من طين لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مِنكَ مَن كَانَ فِيهَا من المؤمنين فَاخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غير بيت مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَقَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَقَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَقَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفيِي مس إِذْ أَرسَلَّهُ إَِا فِرَعونَ بِسُنقانٍ مُبين وَفيِي مسَ إذ أَرسَلَّهُ إَِا فِ رعونَ بِسُنطانم مُبين وَفيِي مسَاءِذ أَرسَلَّهُ إَِا فِرَعونَ بِسُقانٍ مُبين فَتَولَّا بِرُكْنِهِ وَقَالَ ساحِرٌ أَْمَجنون فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ مَا تَذَر مِن شيءَيْئٍ أَتَتعَلَيْهِ إِللاا جَلَت كَرَْمم مَا تَذَر مِن شيءَيْئ أَتَتعَلَيْهِ إِللاا جَلَ كَرَْمم مَا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 فَعَتَوْا عَن امر رَبهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَانْظُرْ كَيْفَ زَيَّنَّاهَا فَإِنَّا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ان سو لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله الهًا آخر إن إليكم من هنذر مبين ولا تجعلوا مع الله الهًا آخر إن إليكم من هنذر مبين كذلك ما أتاى الذين من قبلهم من رسول إلا إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إلا, إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن إلا, إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مجنون. اتواصلوا به بل هم قوم طغون اتواصلوا به بل هم قوم طغون اتواصلوا به بل هم قوم طغون فتول عنهم فما انت بملوم فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُوم وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرٰتَ فَوْعَلُ الْمُؤْمِنِينَ وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرٰتَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رزق وَمَا أُرِيدُ أَن ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ما اريد منهم من رزق وما اريد أن إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين فان للذين غرموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فإن للذين غرموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فإن للذين غرموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون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 بسم الله الرحمن الرحيم والطور بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور, وكتاب مستور وكتاب مسطور في رق منشور في رق منشور في رق منشور والبيت المعمور والبيت المعمور والبيت المعمور فالسقف المرفوع فالسقف المرفوع فالسقف المرفوع والبحر المسجور والبحر المسجور والبحر المسجور عذاب ربك لواقع ان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 يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا, وتسير الجبال سيرا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ سَلُ يَومَئِذٍ للِمُكَذِمين سَولُ يَومَئِذٍ للِمُكَذذمين الذيينَهُم في خَوْضَ العبون الذيينهُم في خَوضَ العبون الذيينهُم في خَوضَ العبون يَوْمَ يَدْعُونَنَا إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ نَمَدَّعَهَا يَوْمَ يَدْعُونَنَا إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ نَمَدَّعَهَا يَوْمَ يَدْعُونَنَا إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ نَمَدَّعَهَا هَذِهِ النَّارُ التي كنتم بها هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ أَمْ أنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ أَفَسِحْرٌ أَمْ أنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ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 إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ان المتقين في جنات ونعيم ان المتقين في جنات ونعيم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 باكين بما آتاهم ربهم ووقاموا ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيا بما كنتم تعملون واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين مُتكئينَ علىى صُررٍ لَصْفُوفَ وَزَوْوجنَاهُم بحور عين وََّذينَ آمَنوا وَاتَّبَعتُْمْ ذُِّيَةُمُم بِمَانٍحَقنَا الحَقَنَا بِهِمْ زُررِيَةَهُم وَمَا أَلَتْناَاهُم مِنْ عملَرِهِم مِنْ شَيْ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحِقُونَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا آلَتْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رهين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 ما يشتهون وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لا نغون فيها ولا تأثيم يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّنَا نَغْمِي فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٍ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّنَا نَغْمِي فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٍ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَيَطُوفُ عَلَيهم غِلمٌَُ لهُم كَأَنهُم لُغْلؤُم مَكِنُون وَيَطُوفُ عَلَيْهِم غِلمَالُ لهُم كَأَنهُم لُغْلُءم مكِنون وَأَقُمَ لَ بَعضُمَ عَلَ دَضْريةَ بعض وَأَقَامَ لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ وَأَقَامَ لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا إن قَدْ عَلِمْنَا فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ قَالُوا قُمَّا قَضِلُ فِي أَهْلِنَ مُشْفقين قَاالُ إِن ل قَُّ قَضِلُ فِي أَهلِنَا مُشْفِقين فَمَن اللهَّ عَلَنَ وَقانَ عَذَابَ السَّمون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 إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ مِنْ عَمَّتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا فذكر فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ مِنْ عَمَّتِ رَبِّكَ مجنون وَلَا مَجْنُونٍ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ مِنْ عَمَّتِ رَبِّكَ بكاهن ولا مجنون أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتُ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ قل ترصدوا فإني معكم من المتربصين قل ترصدوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم تأمرهم أحلامهم بهذا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامٌ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَكُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ أَمْ يَكُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ أَمْ يَكُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ من غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يَقْدِرُونَ أَمْ خَلَقُوا أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَمْ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أم أَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ لَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ لَهُمُ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ تَسْألمْ أَجرًْا فَهُم مِن مَغرَمِ مُصقَلُون أَمْ تَسْألهُم أَجرْرًَا فَهُم مِن مغرَمِ مصْقَلون أَمندَهُم الغَيبُ فَومْ يَكدُبُون أَم عندَهُم الغَيب فَومْ يَكتبون, أم عندهم الغيب فهم يكتبون أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ قَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ הנ positives it then أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ قَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ 延嫁 لَهُمْ مَا يُشْرِ kho Cit lic سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْنَ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْقُومٌ وَإِن يَرَوْنَ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا, يقولوا وَإِن يَرَوْنَ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ يَقُولُ سَحَابٌ مَّرْقُومٌ فَذَرهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ فَذَرهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ صَيِّرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَإِنَّ للَِّذينَ ظَرمُ عَذَبًا دونَُذَالِكَ وَلاكم ل أَكسَرَهُم لا يَعون وَإَِّ للَِّذينَ ظَرمُ عَذَبًا دونَُ ذَالتَ وَلك ل أَكْسَرَهُم لا يَعون وَإِنَّ للَِّذينَظَرَمُ عَذَبًا دونَُ ذَالكَ وَلاك ل أَكسَرَهُم لا يَعون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 فصل وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى وما عن الهوى إلا وحي يوحى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَرِيدُ الْقُوَى عَلَّمَهُ شَرِيدُ الْقُوَى عَلَّمَهُ شَرِيدُ الْقُوَى ظومره فاستوى وهو بالافق الاعلى وهو بالافق الاعلى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فَكَانَ قَاعِدًا قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَكَانَ قَاعِدًا قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَكَانَ قَاعِدًا قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآه ما كذب الفؤاد ما رآه ما كذب الفؤاد ما رآه أفاتما على ما يرى فَتَمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَ سِدْرَةِ المنتهى عند سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى, المأوى إِذْيَغُّشَ السِّدْرَةَ مَا يُغَشَّى إِذْيَغُّشَ السِّدْرَةَ مَا إذ يغشى السدره ما يرشا ما زاغ البصر وما طرا ما زاغ البصر وما طرا ما زاغ البصر وما طرا لقد را من ايات ربي الكبرى ل قَدَآ مِ آياتِ رَبّكُبر أفَأَيتُ مُلااتَ وَزَّ أفََأَيتُ مُلااتَ وَزَّ أفَأَيتُ مُلااتَ وَزَّ وَمن تَ الثَّالِثَةَ الأُخْرى وَمَن تَ السَّالِثَةَ ومنات الثالثه الاخرى لكم الذكر وله الانثى لكم الذكر وله الانثى لكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزا تلك اذا قسمه تِلْفَإِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سلطان إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ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 أمل الإنسان ما تمنى أمل الإنسان ما تمنى أمل الإنسان ما فلله الآخرة والأولى, فلله الآخرة والأولى, فلله الآخرة والأولى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 ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه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 إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ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 من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى وللله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالاحسان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 لِيَجْزِى الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَمًا إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَمًا إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ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 ان رَبك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم واذ انتم اجننه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى افرايت الذي تولى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى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 وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرَ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى أَلَّا تَزِرَ وَازِرَةٌ إِلَّا مَا سَعَى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأن سعيه سوف يرى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى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 وَأَنَّ عَلَيْهِمْ نَشْأَةَ الْآخِرَةِ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ نَشْأَةَ الْآخِرَةِ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ نَشْأَةَ الْآخِرَةِ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ وانه هو رب الشعراء وانه هو رب الشعراء وانه هو رب الشعراء وانه اهلك عاد الاولى وانه اهلك وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأَهْوَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأَهْوَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فبأي آلاء ربك تتمارا فبأي آلاء ربك تتمارا فبأي آلاء هذا نذير من النذر الاولى اذان نذير من النذر الاولى اذفت الازفه اذفت الآزفة. الازفه ليس لها من دون الله كاشفه ليس لها من دون الله كاشفه افمن هذا الحديث تعجبون افمن هذا الحديث تعجبون افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وَأَنْتُم سَامِدُونَ وَأَنْتُم سَامِدُونَ وَأَنْتُم سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا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 وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ فِيهِ مُزْدَجَر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يوم يدعو الداعي الى شيء نكر فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداف كان كأنهم جراد منتشر خشع عن ابصارهم يخرجون من الاجداف كان لهم كانهم جراد منتشر خشع عن ابصارهم يخرجون من كأنهم كأنهم جراد منتشر مُهْطَعِينَ إلى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ مُهْطَعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ مُهْطَعِينَ إِلَى كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَدَعَا رَبَّهُ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر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 وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدِيرٍ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُرٍ وَحَمَلْنَاهُ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّذَّكِّرٍ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّذَّكِّرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كان عذابي ونذر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ان ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نفس مستمر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نخل تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر فَكَيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ كَذَّبَ الثَّمُودُ بِالنُّذُرِ كَذَّبَ الثَّمُودُ بِالنُّذُرِ كَذَّبَ الثَّمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُورٍ فَقالَاوا أَبَشَرَم مَِّا وَخِدًَا ذَتَّبِعُهُ إَِّا إذََّ فِي ضَلالُِ وَسُعُرْ أُقَذِكْر عَلَيهِ مِنْ بَْلن ذَلْهُوَكَذابُ أَشِر أَُقَذِكْن عَلَيْهِ مِن بَننَا ذَلْهُوَكَذابٌ أَشِر أَُقَذِكْن عَلَيْهِ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَاذِبُ الْأَشَر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَاذِبُ الْأَشَر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَاذِبُ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْ بِهِمْ وَاصْطَبِرُ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْ بِهِمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٍ ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فنادوا صاحبهم فتعاطف عقره فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر ان ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا, فكانوا كهشيم المحتضر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُهْتَزِّرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُهْتَزِّرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ للذكر فهل من مُدَّكِر وَلَقَد يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِر وَلَقَد يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِر كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسِحْرٍ نِعْمَةً مِنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ نِعْمَةً مِنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد بطشتنا فتماروا بالنذر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ صَبَحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ صَبَحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ وَلَقَدْ جَاءَ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرِ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُنْ فَارِقُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ أَمْلَكُونَ بَرَاءَةً فِي الذُّنُوبِ أَكُنْ فَارِقُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لكم أَمْلَكُنَّ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَكُنْ فَارِقُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْلَكُنَّ أَمْلَكُنَّ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ ذَلِكَ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى ذل الساعه موعدهم والساعه ادها وامر ذل الساعه موعدهم والساعه ادها وامر ان المجرمين في ضلال وسعر ان المجرمين في ضلال وسعر ان المجرمين في ضلالهم وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس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 وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ سَهْلًا مِّمَّنْ ذَكِرَ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ سَهْلًا مِّمَّنْ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّذَّكِّرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الظُّبُرِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الظُّبُرِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الظُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَتِرٌ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مستتر وكل صغير وكبير مستتر ان المتقين في جنات ونهر ان المتقين في جنات ونهر ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن اللہ القرآن اللہ ملک پل ٹیم سن پل ٹیم سن پل ٹیم سن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 وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي ألا تقهروا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار سن سولیم کل فل پل جل جم د وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْ المَشرِقَينِ وَرَبُّ المَغْرِبَين رَبّ المَشرِ قَينِ وَرَبُّ المَغْبَين رَبُّ المَشرِ وَرَبُّ المَغْبَين فَبِأَي آلَاءِ رَبّكُ ما فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ترجل يلتقيان بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فبأي آلاء, فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما النقول والقمران يخرج منهما النقول والقمران يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوارل من شآت في البحر كالاعلام وله الجوارل من شآت في البحر كالاعلام وله الجوارل من شآت فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كنلومن عليها فان كنلومن عليها فان قل لمن عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ من في كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان سَبأَ آلَ رَبِّكُمَا تكذبان؟ فبأي آلاء رَبّكُمَا تُ كَذذبَان سَبأَ آلَ إِ رَِّكُمَا تُ كَذذبَان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 فبأي آلاء, فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار نار ونحاس فلاتا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلاتا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان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 سیم عید الوان سو جی مری لس الوان بھی سو جیم عید لس الوان زم بھی ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤخَذُ بَِّ وَاصِي يُعْرَفُ الْ المُجرمونَ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ يُعْرَفُ الْ المُجرِمونَ بِسمَاهُم فَيُخَذُ بَِّ فَبأَ آلَ رَبّكُماتُكَذذبان فَبِأَ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أسنان ذواتا أسنان ذَوَاتَا أَسْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فيهما عينا تجريان فيهما عينا تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فِيهِ مَا مِنْ كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ فِيهِ مَا مِنْ كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ مِنْ كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما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 مُتَّكئينَ علىىثُوش بَطَائِنُهَا مِن اسْتَذرَبُ وَجَنَجَّتَدانَان مُتكئينَ علىى ثُوشٍ فبأي آلاء, فبأي, آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم تُكَذذِبَان لَمْ يَطمِثهَُّ إِسُم قَضِلَم وَل جَ فِيهَِّ قَاصِاتُ الطَر فِي لَمْ يَطمِثهُمْ لَمْ يَطمِثهَُّ إِسُم قَضِلَهُم وَل جَ فِيهِنَّ قاصِاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ لَمْ يطمثهن إنس قَبْلَهُمْ وَلَا جَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا رَبّكُ فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الجزاء الاحسان الا الاحسان الجزاء الاحسان الا ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جننتان ومن دونهما جننتان ومن دونهما جننتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان مدهمتان مدهم فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضختان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء, فبأي, آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام ما قصورات في الخيان حور مقصورات في الخيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمفهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمفهن إنس قبلهم ولا جان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 متكينَ على رففٍ خّر وَعَقَرٍّ حِسَان متكينَ على رفَفٍ خبّر وَعَغَرّ حِسَان متُكينَ على رفَفٍ خبّرِ وَعَغَرٍّ حِسَان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِسْمِ اللَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ليس لوقعتها كاذبة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة خافضة رافعة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا اذا رجت الارض رجا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسى وبست الجبال بسى وبست الجبال بسى فكانت هباء منثى فكانت هباء منثى فكانت هباء وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةَ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةَ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه والسابقون السابقون والسَّابِخون السابِقون وَسَّابِخونَ السَّابِقون أُلائِكَ المُقََّبون أُلائكَ المُقََّبون فِي جََّاتٍ النَّعم في جنات النعيم في جنات النعيم ثلث من الاولين ثلث من الاولين ثلث من الاولين وقليل من الاخرين, وقليل من الآخرين. وَقَالِينَ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم الدانم مخلدون يطوف عليهم الدانم مخلدون يطوف عليهم الدانم مخلدون باكواب وابارق وكاس من معين بأكواب وأباري وقاس من معين بأكواب وأباري وقاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون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 ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يعملون جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَهْوَ وَلَا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَهْوَ وَلا تَأْثِيمًا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَهْوَ وَلا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سلاما, سَلَامًا سَلَامًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا, سلاما وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ فِي سِدْرٍ وَطَلْحٍ مّن نَّضُودٍ وَطَلْحٍ مّن نَّضُودٍ وَطَلْحٍ مّن نَّضُودٍ وَظِلٍّ, ممدود وظل ممدود وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا دام قطوعة ولا ممنوعة دام قطوعة ولا ممنوعة دام قطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعه وفرش إِا أَ شَأنَّهُ إِن شَاء إِاأَ شَأنَّهَُّ إِن شَاء إِاأَ شَأنَّهَُّ إِن شَاء فَجَعََّهُ فجعلنا ابكرا فجعلنا ابكرا عربا اثرابا عربا اثرابا عربا اثرابا لاصحاب اليمين لاصحاب اليمين لاصحاب ثلثه من الاولين ثلثه من الاولين ثلثه من الاولين وثلثه من الاخرين وثلثه من الاخرين وثلثه واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم في سموم وحميم في سموم وحميم وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ انهم كانوا قبل ذلك مثرفين انهم كانوا قبل ذلك مثرفين انهم كانوا قبل ذلك مثرفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وَكَانوا يَقولُونَ أَإِذامِتْناَا وَكَُّ تُرَابَو وَعظَامًَا أَإَِّا لَمَبَعثون أَوأَباءونَ الأوولون أَأَباءونَ الأوولون أَوأَباءونَ الْ الأولون أو قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ أَلَمْ نَجْمَعْ وَإِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ أَلَمْ نَجْمَعْ وَإِلَى ألم جموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيم فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيم عَلَيْهِ مِنَ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَامِمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَامِمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَامِمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ هَذَا نُزُلُهُمْ نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون اثر ايتم ما تمنون اثر ايتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين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 عَلَى أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَفَرَأَيْتُم أأنتُم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتُم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتُم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطامًا فظلتم تفكّهون لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّ لَمُغْرَمُونَ إِنَّ لَمُغْرَمُونَ إِنَّ لَمُغْرَمُونَ فَلَنَحْنُ مَحْرُومُونَ فَلَحْنُ مَحْرُومُونَ فَلَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَفَرَأَيْتُمُ اانتم انزلتموه من المزن أَمْ نحن المنزلون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون اانتم انزلتموه من المزن لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تورون ثَأيتُم رََّ تُون ثََأيتُم رََّ تُرون آنتُم أَ شَأتُم شجرَتَها أَمْ نَحنماشون آنتُم أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين نحن تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فلا انقسم بمواقع النجوم فلا انقسم بمواقع النجوم فلا انقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كريم. في كتاب مكنون في كتاب مكنون في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون لا يمسه الا المطهرون لا يمسه الا المطهرون تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَمِنْ هَذَا فَسَبِّحْ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ فلولا اذا بلغتي الحلقوم فلولا اذا بلغتي الحلقوم وانتم حين اذ تنظرون وانتم حين اذ ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرُجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تَرُجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَأَمَّا كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَأَمَّا كَانَ مِنَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ وَأَمَّا مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ سنذل من حميم سنذل من حميم سنذل من حميم وتصليه جحيم وتصليه جحيم وتصليه جحيم ان هذا له حق اليقين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 له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى, ثم استوى على العرش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 لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمور. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يُولِجُ الليلَ فَِّهَارِ النهار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّل وَهُو عَلِيمٌم بِذاتِ الصّدُور يُولِجُ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 وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ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 وَماَا لكُمْ أَلَّ تُمْ فِقُ فيِي سَبيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مراتُ السَّمواتِ وَالأَر لَا يَْتَوِي مِنْ كُمن أَم فَقَ مِنْ قَبللِ الْفَدْفِ وَقَاَل أُلائِكَ أَعظَمُ درَجَةً مِنََّذينَ أَنفَقُ مِنْ دَعْدُ وَقَاتَلُ وَكُلُّ وَعْدِ اللَّهِ حُسْنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنْفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ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 مذاََّ يُقَرض اللهَّه قَرضًا حَسَنَ فَضَاعِفَهُ لَ سَُضاعِفَهُ لَ وَلَهُ أَجر كَرم مَاذاََّ يُقَرضُ اللهَّه قَرضًا حَسَنَ فَضَعِفَهُ لَ سَضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجرٌ كَرِيم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 بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَانُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وبأيمانهم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 مُشْرَاكُكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا لَقَدْ بَسَمَ نُورُكُمْ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم, فضرب بينهم بسور له باب باقلوا فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب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 باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم صَاوَرُوا بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ رَحْمَةٌ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ لَكُمْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبَتُّمْ طَارَتْ تَبِعْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ لَكُمْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَدَّسْتُمْ وَارْتَبْتُمْ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 غَرَّتْهُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى حَتى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ فَالْيَوْمَ لاَ يُخَذُّ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلاَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَمْ يَأْنِ للَِّذينَ آممَنُوا أَنْ تَخْششَ قُلوبُهُم لِذِكِرِ اللَّ لِذِكِنِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْ الحَبِّ وَلَا يَكُوا وَلَا يَكُُوا كََّذينَأُوتُ الْكِتابَ مِ قَبِلُ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُم فَاسِقُون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 اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بيننا لكم الايات لعلكم تعقلون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بيننا لكم الايات لعلكم تعقلون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 إَِّ الْ المُصِّقينَ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا حَسَنَي يُضَافُ لَهُم يضاعف لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ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 يَعْلَمُونَ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مصفرا ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حِطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الغرور اعْلَمُوا أَنَّ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاْثُرُ وَتَكَاْثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة, وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وَتَكاَثُرُ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ الله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 لِكَي لا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ لِكَي لا تَأْسَوْا على مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ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 الذين يدخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فان هو الغني الحميد الذين يدخلون ويامرون الناس بالبخل ومن الله هو الغني الحميد لقدَ أَررسَ الل رُسُلَنا بِالبَناتِ وأنزلنا معهم وأنزلنا معهم وَأَنزَلَّ مَهُم وَأَنزَلَّ مَهُمُ الْكِتابَ وَالمزَانَ لَقومُومَ الناسَّاسُ بالِالقِسْقُ وَأَنزَلَّ الْ الحَديدَ فيِي بَأْسٌ شَديدُ وَمَنَاافعل النَّ وَمَنَا خَّاسِ وَلعَلَمَ اللهَّهُ مََ صُرُ وَرُسُ لَ بِالغَيبَ إِ اللهَّه قوَو نعَزيز لََدَ أَرسَ الل رُسُناَا بِالبَيناتِ وَأَنزَلَّ مَهُم وَأَنزَلَّ مَهُم الْكِتَابَ وَمزَانَ لَقومُومًا الناسَّاسُ بِالقِصطُ وَأَنزَلَّ الحَديدَ فِي بَأْسُ شَديدُ وَمَنَاافعَّاس وَمَنَااف النَّاسِ وَلِعَمَ اللهَّهُ مََ صُرُ وَرسُ لَ بالِالغَائبَ إِ اللهَّه قوَو عَزيزلَدَ أَرسَ الل رسُناَا بِالبَييناتِ وَأَنزَلَّ مَهُمُ الْكِتَ وَمزَانَ لَقومُمًا الناسَّاسُ بِالقِصقُ وَأَنزَل الحَديدَ فِي بَأْسُ شَديدُ وَمَنَاافع النَّاس وَمَنَاافَّاسِ وَلعدَمَ اللهَّهُ مَ صُرُ وَرُسُ لَ بالِالغَائيبَ إِ اللهَّه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 فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رأفة ورحمة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 ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا وَقَفَّيْنَا عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رأفة ورحمة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 ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رأفة ورحمة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 112. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كثلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم 113. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ